وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما داق الشجرة بدت لهما سوءاتهم وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عنتلكما الشجرة وأقل لكما وأقل لكما إن الشيطان لكما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين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 يا بني آدَمَ لا يفتننكم الشيطان كما أَخْرَجَ أبويكم من الْجَنَّةِ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون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 كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لأولاهم قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 وكذلك نجزي الظالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون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 ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن عَلَيْنَا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا اللَّهَ الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء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 لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وَأَغْرَقْنَا الذين كذبوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كانوا قوما عمين وَإِلَى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أَفَلَا تتقون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 أو أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم وذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم حiou زادكم في الخلق بسطة فذكروا ألا الله لعلكم تفلحون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 فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إِذْ قال لقومه أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ما سبقكم بها من أَحَدٍ من العالمين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 فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون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 أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ ان يَأْتِيَهُمْ باسنا ضحى وَهُمْ يلعبون أَفَأَمِنُوا مكر الله فلا يَأْمَنُ مكر الله إِلَّا القوم الخاسرون أَوَلَمْ يهد للذين يرثون الْأَرْضَ من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال القوا فلما القوا سحروا أحينا الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون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 فلما كشفنا عنهم الرجز إِلَى أجل هم بالغوه هُمْ هم ينكثون فانتقمنا منهم فِي في اليم بأنهم كذبوا وَكَانُوا وكانوا عنها غافلين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 قال أغير الله أبغيكم إِلَهًا وهو فضلكم على العالمين وإذ أَنْجَيْنَاكُمْ من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أَبْنَاءَكُمْ ويستحيون نساءكم وفي ذَلِكُمْ بلاء من ربكم عظيم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 ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يجره إِلَيْهِ قَالَ ابن أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ استضعفوني وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تشمت بِي الْأَعْدَاءُ وَلَا تجعلني مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين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 وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إِنَّ ربك لسريع العقاب وَإِنَّهُ لغفور رحيم وقطعناهم في الْأَرْضِ أُمَمًا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 أفتهلكنا بما فعل المبطنون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين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 لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أُمَّةً يهدون بالحق وبه يعدلون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 وَإِمَّا ينزغنك مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الذين إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هم مبصرون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 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فاستمعوا له وَأَنصِتُوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال